حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعْتُذُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّ فِي نَارِجَهَنَّ فِيهَا هُلَاء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 تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه